daw man la kan ya rab wa salawat daw man la kan al fala anta khaliquna daw man la kan afwat daw الجثر والخلوات من يكشف من يزيل الرحمات دوما لك النجوة في الدمع في الدعوات من يكشف السؤال من يزيل الرحمات ويجيب مضطرا Sari kisah, oleh SDI Media نرجوك كافر دوسات عظيم لنا الدرجات دوما لنا البشر بيرضاك والبركات نرجوك كافر دوسات عظيم لنا الدرجات دوما لك الحمد. Allahuakbar. Doa malaikat alhamdulillah. Madad